سلام دين عليكم ورحمة الله أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ديننا ولقاء جديد وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وما زلنا نتواصل عايز أقول في الأخلاق المنسية التي لم تعود لها شهرة بين الناس الحقيقة الخلق اللي احنا نتكلم فيه النهاردة ده يعني امشي في شوارع المسلمين تعرف على طول انك في شوارع المسلمين لغياب هذا الخلق ونفس المسلم ده لو انتقل الى بلاد الغرب تلاقيه تحول واحد تاني خالص ولذلك كنت بتعجب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وإحنا بنصلي نحن النهاردة وإحنا قلنا بنصلي واحد بيقول واحد ارجع الوراء قال له ما تهندس عليا خليك في حالك في الأصل كده أنه عايز ايه الدنيا تمشي كده مع إني أعظم شيء في دين الإسلام موجود ومهم جدا في الجهاد وفي الحروب وفي الصلاة وفي البيوت وفي الشوارع هو النظام لحنتكلم عنه النهاردة مع فضيلة الشيخ حازم ولما تنظر لقول الله كده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم تحس تحسن تبلو الدنيا متوزعة بنظام السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمك الله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 أهمية وأساسية كل صفة نتناولها في دين الإسلام وفي شخصية المسلم هل هي صفة أساسية أم ليست صفة أساسية إن كانت صفة, أساس إن كانت صفة غير أساسية معنى ذلك أنه يمكن ألا توجد في بعض المسلمين إنما إن كانت صفة اعتبرها الاسلام صفة أساسية في شخصية المسلم معنى ذلك انها اذا زالت زال معها قدر من الالتزام بالاسلام زال معها قدر من الايمان زال معها قدر من طاعة الله طاعة الانسان لله فعندما انظر في كلمة النظام واقول هل يرد يا ترى ان المسلمين يبقوا فوضويين يكونوا مهارجلين ولا لازم المسلمين يكونوا منظمين فأجد مثلا بعض الأحاديث كأنها تقول لي تعالى أقف اسمع وبعدها شوف إذا كان ينفع الأمهارجل أو فوضوي أو لا فكان المسلمون كما كانوا في الجهل كان الصحابة إذا نزلوا في مكان تفرقوا في الشعاب ينزل كل واحد يروح هنا يروح هنا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنما ذلك من الشيطان من الشيطان يعني الشيطان دخل فاخترق صفوف المسلمين فجعلهم في حالة فوضى بدل أن يكونوا في حالة نظام يعني لو أنهم كانوا منتظمين لغاض ذلك الشيطان ولو انهم كانوا مجتمعين فكانوا بعد ذلك ينزلون فيجتمعون حتى لك لو انك بسط عليهم ثوبا لعمهم لوسعهم نعم لعمهم, نعم لعمهم عمل زي الخيمة النهاردة بل انني لماذا استخدم هذا في من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء في صريح القرآن كان المسلمون في البداية يروح يحجوا يروحهم هو النهاردة تستطيع ان تذهب الى عرفات وتمضي يروح ويمشو فاذا بالاسلام يقول ان هناك من واجبات الحج طواف القدوم اللي يجي يبدأ اولا بالقدوم بالطواف نعم. وقبل ان ينصرف حتى لا يستطيع بعدها انه يشتري ولا ينام ولا يمشي في الاسواق ولا شيء اخر شيء اجعلوا اخر عهدكم الطوافة بالبيت نعم. فبقى في طواف الوداع نعم. فاصبح في نظام انه لو اردت يا امير البلد يا امير المؤمنين يا امير الحج يا امير الدولة انك تعمل اعلان يوصل لكل البشر مجرد انه هو يعلق على ابواب الكعبة او المسجد الحرام لانه ما من انسان سيأتي الا وسيبدأ من هنا او سينصرف الا وسينصرف من هنا نعم. احسن حتى من المطارات يعني مكان محدد جايز نعم. انا امشي برا بحرا جوا انما نظام طيب ويقول القرآن إنما الم... شوف كلمة إنما المؤمنون يعني ما فيحنا دايما نتكلم إنما المؤمنون إخوة إنما... إنما لما يأتي كلمة وعلى فكرة أهل اللغة وأهل التفسير يقولون إن كلمة إنما المؤمنون يعني هذا الأسلوب اسمه أسلوب حص وقص المؤمن لا يكون إلا هكذا أفكار. لا. المؤمن لا يمكن أن يكون إلا هكذا فلما يقول لي إنما المؤمنون الذين كذا كذا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى, يستأذن حتى يستأذنوه ما يقدرش يمشي مشوار ويرجع إلا بعد أن يستأذن النبي صلى الله صلى عليه, وسلم. عليه وسلم فالفكرة هنا تجعل الإنسان في حالة من حالات الانضباط الحقيقة ان نظام الاسلام في او, أو طريقة الاسلام في تعليم النظام ده بدأت من, من الجسد من الانسان يعني حلقة الشعر لما الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن القزع, عن القزع انك تحلق بعض الشعر وتسيب بعضه انه بيتكلم في ايه ده لو كان له نعلان فينعلهما يلبسهم الاثنين يخلعهم الاثنين وفي حديث صحيح والذي يقوله رسول الله يقول لك لو كان عندك نعلين وسير نعل منه من قطع فلا تنعل الأخرى حتى تصلح النعل الأول سير الأول ايه ده يعني في النعل في في الشعر في في الأظافر تقصها كيف تقصها نظام الإسلام الذي أقام عليه طريقة في الصلاة صفوف في الجهاد صفوف ان الله يحب مم. الذين يقاتلون في سبيلي صفا صلاة الخوف نفسه في الله حاجة حاجة حتى في الصلاة مم. صلاة الخوف ان الامام سيصلي ومعه طائفة ومعهم سلاحهم ومن ورائهم طائفة لا يصلون عند الركعة الثانية في التوقيت الفلاني الاولين هيخرجوا من الصلاة الى سلاحهم ويعود الذين لا يصلون بسلاحهم الى الصلاة فيصلوا ايه دي صلاة دي ولا ده عبارة عن ايه بالضبط فالاسلام علم المسلمين كيف يكون الانتظام حتى نحن نتصور ان في صفوف الصلاة ونحن نصلي نتصور احيانا اننا نصلي ببركة التبكير الى المسجد وفقط وانما تجد ان الصفوف في المسجد مقسمة طبقا للائحة حتى بالدفن يا أساس حاسم في دفن المعارك كان بيقدم مين الأقرأ برضو في نظام مش ماشي كده بالضبط نعم كان عند الدفن في, غير في قتل أحد كان يأخذ الأقرأ ويقدمه يأخذ الأسن من المتماثلين ويقدمه سبحان الله فالمسلمون تعلموا من هذه المنظومة أن المسلم لا يمكن ولا في تسريحة شعره يعني الرجل اللي دخل شعره منعكش ملحيش يسرحه والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن أخرج طبعا دي إشاراتي أنا إشارته كانت أكثر أدبا صلى الله عليه وسلم يعني كان جليلا فأشار إليه أن أخرج فخرج الولد ولما عاد بعد ان نشط شعره اثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك خير من ان أحدكم احدكم كأن رأسه الشيطان فاذا من خلال الشعر والضوافر والتصوير صفوف الجيش والصلاة والدفن تعلم المسلمون ان الامر لا يمكن ان يكون فوضى وان الدخول والخروج لا يكون فوضى وان حركة في الطرقات ليست فوضى وفي البيوت ليست فوضى وفي كل حتى في البيوت أيوة. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تقوموا بأمور محددة أولا من الأدب أن لا تنظر في الباب وإنما أن تقف بجانب ثم أن ألا تدخل إلا بعد أن تستأنذ. تستأذن فإذا أذن لك فليس هذا كافيا يجب أن تستأنس يعني مم. هو قال لك اتفضل بس شفت تقول له لا مش داخل ده انت ما عندك ضيوف كتير النهار جي جيلك يوم مم. تاني يبقى حتى تستأنسه مم. كل ده قل لي قاعدك صاحب البيت يعني بتختارش انت مكان انه اقدر بزروب بيته راح انت مم. عند انت كضيف مكلف بالسمع والطاعة لصاحب البيت دي دي سنة غريبة جدا مم. يعني, يعني حتى, حتى, حتى في الانصراف لا يا الرجل والرجلة في سلطانه ايوه في رحله حتى, اه حتى اه نعم يعني حتى في رحلة نعم ان صاحب الرحل لو احنا ماشيين في سفر وانا طلعت من الخيمة بتاعتي الخيمة الرجل وقعدت معاه وقت صلاة الممنوع اكون انا اصلي امام في رحلة وفي سفرنا يا وسلم حافظ يعني ما سافش الدين احنا بنسافر مع بعض كده زي ما قوله عبثا فوضوية بل يعني حتى في السفر نأمر واحد عشان تبقى الليلية باشة بنظام إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم الله. ما تبقاش مسألة كده مين بقى مسلم يبقى فوضاوي بعد كده إذا اه. كان أنا حتى أولادي في البيت ما يقدرش مع حتى لو أنا موافق لا يستطيع أن يدخل علي إلا بآية ليستأذنكم الذين ملكت, الذين ملكت أيمانكم والذين, والذين ملكت لم يبلغوا الحلم منكم الأطفال الصغيرين ثلاث مرات امتى بعد صلاة كذا قبل صلاة كذا حين تضعون ثيابكم كذا اهدى ثلاث عورات, عورات يعني حتى لما أخلع العباية كذا دي واحطها في البيت وأضع ثيابي من الظهيرة حتى هذا الشكل يرد في القرآن نعم. بل يا أخي سبحان الله آية والله انا لما لا انسى لما قرأتها وكنت شابا صغيرا يعني ربما كان سندي 15-16 سنة نعم. لا انسى ما فعلته فيها من لفت لنظر هذه الاية سوف نعرفها مع فضلة شيخ حازم بعد <تصفيق> هذا الفاصل فابقوا معنا هذا ديننا دين سلام وهدى كل انسان السلام عليكم ورحمة الله حيث اقفنا مع الشيخ حازم قبل الفاصل عند اية كانت له وقفة معها وحطرح سؤال عشان ناخد بقى موضوع كله على بعضه كده كنت بسأله أستاذ من الحياة بقوله ليه الغرب رغم أنه بعيد كل البعد عن المنهج الإسلامي إلا ان كل شيء هناك بنظام تنزل بنظام تخرج بنظام تركب بنظام في مواعيد محددة لمجيء المترو أو القطارات أو السيارات أو الباصات على عكس المسلم اللي منهجه كله قائم على نظام في كل حاجة لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم لكي يعلم الاخوة ان مسألة النظام من عزمات الاسلام الكبيرة بمناسبة ان كل شيء بمعاد متر وشغل وغيره تفاجأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن هذا الضبط في المواقيت بكلمة تقول لك إن عدم الضبط في المواقيت أنا شوف الأول أنا بعمل ما بعمل تشويخ زي اللي أنت بتعمله ده في نهامي يعني أنا عايز أقول للناس إن عدم الضبط في المواقيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه إن أنت شققت على الناس في فيقول وقت الصلاة العشاء هو كذا لكن لولا أن اشق على أمتي لأخرت العشاء إلى كذا إذن حتى ضبط الميقات تأخير وعدم انتظامه عند الناس ليعرفوا جميعا أنه موعد واحد هو إعطاء مشقة المجتمعات ولذلك جاء الإسلام ده أنا في الصلاوات في الصلاة ده صلاة بيقول أنا مش هغير معاد إقامة الصلاة لأني لو غيرتها لكان في ذلك ب... والله يا جماعة إنكم ما زلتم في صلاة من انتظرتم الصلاة الصلاة العشاء بعد على الساعة ثمانية هصليها بكم الساعة عشرة الساعة تنجوا مكتوبين لكم لكن لو لا أو لأني لا أريد أن أشق عليكم فسأجعل الميقات كما هو كما تعودتم عليه فإذن إذن ما نحن لو تعلمنا من ديننا لذلك قول الله عز وجل وهو ينبه المسلمين والله شيء رائع يقول لهم على فكرة الأبرار البر ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ما هو أنت عارف حضرتك أنهم في الحج الناس عشان يخالفوا العادة في الإحرام قرروا يعملوا كده انه انا بدخل بيتي طول السنة من الباب لكن في الحج من الشباك او هدخل من وراء <تصفيق> يعني هو عايز كلام برضو له بعض الاسباب زي صلاة الاستسقاء والملابس فقرروا انهم يعملوا حاجة زي كده فبقوا يخشوا من البيت في الاحرام بطريقة مختلفة عشان يبقوا خالفوا العد فانزل القرآن آية انظر درجة دفاعها على النظام عن النظام يقول ليس البر بان تأتو البيوت من ظهوره ولكن البر يا جماعة ما نتقى خلاص كان كفاية نقول لهم وقت البيوت من ابوابها لازم في نظام. طب انا ممكن اعتبر انه ليس من البر اتيان البيوت من ظهورها خلاص ليس من البر بس انا حر بقى بعد كده يعني ادخل من اي مكان مش بر اتعود انا حر انا هجيبني انط من فوق الشباك اقرب من... للجراش اللي بركن في العربية لا فيش حاجة الاسلام في نظام اقرب للجراش لا. انا ركنت هنا وجل الشباك وانا شاب بخفيف نطيت من الشباك دخلتها انما يجي القرآن يفرد جملة لا علاقة لها بالوهم الذي وقع فيه المسلمون ان دخول البيوت من الظهور له علاقة بالبر بعد ان أفضل هذا يقول لهم وقت البيوت من ابوابها لا. لهذا حتى في العلاقات الانسانيه على فكرة حتى في المشاعر والعواطف يعني, يعني يعني رعاية الاسلام للنظام فيه رعاية حتى للمرأة اللطيفة الظريفة المنتظرة لزوجها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان الزوج يعود من السفر فيعود الى بيته مشتاقا لزوجته وده شيء جميل زوج مسافر وزوجته مشتاقة إليه وهو مشتاق إليها فعاد إلى البيت إنما قال لهم هذا الشوق ليس عذرا يمنعكم من النظام الله. قال لهم لا لما ترجعوا من برة لا تدخلوا بيوتكم بليل هم اللي يعملوا إيه فكانوا ينزلون على مشارف البلد مدينة نعم. على على مرحلة منها وفي إعلام علشان الأخبار الناس رجعت القافلة عادت الجيش قفل رجع خلاص نعم. رجعنا ليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى واستخدم لفظا معناه المرأة التي تزيل شعر بدنها تزينا لزوجها نعم. يا سلام للدرجة دي قال علشان لما تعرف انه جاي وهيوصل لها الصبح تقوم تقضي الليل توضب نفسها, نفسها وتزين وتجمل نفسها. نفسها, وتجمل نفسها وتجمل نفسها وتجمل البيت وتبخ له اكلة جميلة يوم يدخل من تعب السفر على بيت وزوجة مهيئين في رعاية للنظام ما هو وصل لهو وصل ولذلك اللي بيوصل للمطر ويكلم بيته يقول له ما انا وصلت دي سنة نعم أن تعلم أهلك فهذه نظم ولذلك سبحان الله ما قام الإسلام إلا على النظام فعلا حق الطريق يا أستاذ هو نظام وإحنا الكوارث اللي بنشوفها دلوقتي في, الطرق في طرقات المسلمين عموما لأنها جاية نتيجة عدم نظام نعم إنك مش عكس اتجاه إنك ما بتحترمش مشاء أو المشاء ما يحترموش إشارات يعني ما إحنا بنشوف بره الواحد بيحصل له حتى في ألوان البيوت ان حي واحد لازم يقالونه واحد وشكل واحد كل هذه الامور انما تدل على ان الاسلام يريد ان يتفاعل المسلم وينفاعل بمسألة النظام نعم يعني هو في حقيقة جزاك الله خيرا هي كما تفضلت هكذا ان الذي حدث نتيجة كل هذا الذي قلناه انه انطبع عند المسلم انه لا يستطيع دينا مش مش مش ااا لا دينا ان يكون فوضويا لا يستطيع دينا ان يكون مهرجل لا يستطيع دينا ان يكون مش ما هواش وانما لابد له من هذا النظام الواضح منك حياه البيت, البيت انطباعه الشخصيات على ذلك انطباعا كاملا ولذلك كان حتى الناس متصورة ان حتى تقسيم الناس في الجيوش كان هكذا عبثا يعني مثلا لا ده ده كان يقول فاعط الرايه يوما اذا لبني عبد الدار اشمعنى بني عبد الدار اشمعنى انما يخصص في غزوة الخندق ما حفرش خندق قال يلا يا رجاله خشوا على الخندق احفروا الخندق عشان قبل ما الكفار جايين يلا شدوا حيلكم وانما كان نعم. يقسم كل 40 ذراعا يعطيها لعائلة نعم ضبطا للمسؤوليه فيقول العيلة الفانية تحفر هنا والعيلة دي فكان المجتمع وإن كان هكذا بإنما كله منظم في بيعة العقبة قال خلاص أنتوا هتبيعوني أخرجوا لي منكم أنتوا اللي طلعوا منكم بنظام الانتخاب 12 نقيب نعم نقباء. صلى الله عليه وسلم كل مجموعة تختار قيما عشان نعرف تكلم معاكم أنا, انا واحد فخلاص فلان وفلان وفلان اختاروا لهم نقيبا هو فلان. الله يعني نقبت المحامين ونقبت الاطباء ونقبت المهندسين ونقبت المعلمين دي تنظيم اجتماعي كان موجودا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في بيعة العقبة. طلبه نعم نعم صلى الله عليه وسلم ولما مع أنه لما بايع بايع الرجال والنساء ما قالش هذي تبع زوجها والذي تبع أخوها تبع، نعم. وإنما بايعهم جميعا فردا فردا إنما في التنسيق اختار نقباء الفكرة إذن أن الإسلام بدءا من حلاءة الشعر وقص الضوافر إلى العبادات حتى طبعا العبادات كلها في النظام سبحان نعم. الله يعني افرض دلوقتي المغرب ادا في رمضان لكن أنا مش عايز أفطر دلوقتي ودي بتحسن مش بالضرورة في ناس يحبوا ما عندهم مش عايز افطر يا اخي خلاص مش اصبح حلال انا حر بقى هو حرام انا هبقى أفطر بعد شويه نص ساعة هنام هقعد هزاكر شوية هقرى الجورنال هسمع الراديو هعمل ايها مش لازم فور يجي الاسلام ويقول لي ما زالت امامتي بخير ما عجلت الفطور عشان كل المسلمين يفطروا في نفس الوقت ما قدرش يقعد دقيقتين طب بعد المغرب ما يدن أبس انت تبقى خالفت السنة لا طب هات، فأصبح كل الناس فكها يتحركوا في نفس الوقت وكلوه. مسألة بدون افتئات على على حرية الفرد إنما أنا برضو مش عايز الناس يفتكروا انها شعيعية ولا اشتراكية ولا ناصرية الكلام الفارغ ده لا لا, لا تزال حريات الناس قائمة لكن التنسيق بينها نعم. على هذا النحو الذي يجعل الأمة جميعا ليس فيها هذه الهرجة حتى في طريقة السير في الأسواق نعم. الحقيقة أنا وقعت في مشكلة في اللقاء ده إننا أكثرت من يعني من من من إعطاء أمثلة النظام وكان يجب أن أكتفي بأن أذكر حشدا منها ثم أنتقل إلى فكرة أخرى ولكن إعجابي ربما بهذا جعلني انما انا عايز انتقل منها فعلا الى فكرة وان كان لا شك أنا إنما الـ الـ ان انما انك اذا طبقت هذا استقامت عند الناس امور في حياتهم هي الان مضطربة انت حضرتك بدأت اللقاء بهذا قلت ان اللي يمشي في شوارع مسلمين لو يمكن لو ما قولك دي بلد اسلامي غالبا عشان ملا خبطت التطبيق اللي بيحصل ايه ان انا أعرف أبني عليك لأن أنا عارف أنت هتعمل إيه. نعم. وإنت تعرف تبني عليا لأن نعم. أصبح كل واحد عارف فمثلا أنا زي ما ذكرت لو حبيت أحط إعلان عن ذباب الكعبة في موسم الحج أنا واثق أنه يوصل لكل الناس نعم. خلاص لأنه لا يمكن حد يخالف فإذا النظام وقد نفد الوقت طبعا من بين أيدينا إنما أثره أن المجتمعات ستسير كلها في اتجاه واحد محدد فإذا سارت في هذا الاتجاه أنتجت ولذلك في موسم الحج الطواف له نظامه والسعي له نظامه الصعود إلى عرفات الإفاضة من عرفات البقاء في المزدلفة الدخول إلى ميناء أمور من أضبط ما يمكن ومن أضبط ما يكون فتتفرغ الأمة للانطلاق وآسف جدا أني أن الوقت يعني استهلكت إعجابا بتدفق الإسلام في أدلة النظام فلم وأسأل الله عز وجل أن يورث, يورث الناس فهما في هذه المسألة يغني عن تقصيرنا فيها يا رب العالمين جزا الله خيرا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو اسمهيل حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسألة الامامة في الصلاة احنا أنا انا انسى بعتذر الا من رحم الله العبث والفوضوية بقت منهك حياة تقريبا في بيوتتنا وفي مساجدنا وفي اعمالنا وفي مصالحنا وفي سفرنا وفي كل حاجة ولذلك يا ام الناس أقرأهم لكتاب الله مش مش كده طب دول كلهم قد الأعلم الاعلم بالسنة الاخدم في الهجرة الأقدم في الإسلام هكذا وضع الإسلام هذا النظام عشان نقدر نغتنم من النظام وقتا سوف نسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى انفرط عقده من بين أدينا لما هدمنا النظام من حياتنا هذا ديننا وعلى وعد بلقاء جديد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا ديننا دين سلام